وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُل بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ليجزى الذين امنوا ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز نليم ويرى الذين أولون 129-وهو العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق, هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد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 بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ بَعِيدَ أَفَلَمْ يَرَوْا لَمَّا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 سيروا فيها ليالي وايام نامنين فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ فِيهَا مِنْ في شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ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 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن ذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قُل مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل روني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم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 وَلَوْ تَرَانَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تامروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا وَجَعَلْنَا لَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا سَبِيلًا إِلَّا مَن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 وَمَاأَن فَقُتُم مِ شَيْ إِ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيرُ الرازِقين وَيَوْمَ نَحشُرُهُم جَمعًَاثُمَّ نَقُول للِمَل إِكَتِ أَهَا قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعون لَا ضَرَّ وَلَا نُقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكْذِبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا, وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَوْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِحْنَةَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلِ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 إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا۟ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا۟ ءَامَنَّا وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ